أربعة. استمع إلى الجمل وأعدها ثم لونها وتأمل معانيها مستعيناً بالصور هذا جبن هذا زيتون هذا عسل هذا بيض هذا حليب هذا خبز هذا مربع